بُوَكْ اثنان. أَسُومَدَ سِتْ اِتْتَرِي. أربعة وثمانون. أربعة وثمانون. مِنَ أربعة. الماضي أربعة. <تصفيق> يقرأ. يقرأ. ياس كيتاف. لقد قرأت للتو. لقد قرأت. ياس لقد قرأت كل الرواية. لقد قرأت كل الرواية. يفهم. يفهم. ياس: راسبراف. لقد فهمت للتو لقد فهمت ياس: لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. أتدغورا يجيب يجيب ياس: أتدغورا لقد أجبت للتو. لقد أجبت. ياس لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. ياس ياس أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. Yas qopishuam tua. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. Yas qoslusham tua. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. يس غوزامم توأ. يس غوزدوف توأ. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. يس غونسام توأ. يس غودونسوف توأ. أنا أتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا أتي بهذا. لقد أتيت بهذا. ياس قكوب وام ياس أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. انا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. ياس جوتشيكو فمتوا. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. انا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. ياس جوبوياسنو فمتوا. ياس أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. جس قزنم تو. جس أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.